Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Kafha yağin, إذ ناداه ربه نداء خفي قال رب إني وَهَنَّ العظم مِنِّي وَجَتَعَلَ الرأس شيباً وَلَمْ أَكُم بِدُعَائِكَ رب شقياً وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَرَاءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ الْهُرُبَ رَضِيًّا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى نبجعل له من قبل سميا قال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 قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا و سلام علیه يوم و في الكتاب مريم ما من أهلها مكانا شرقيا. ف تَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بالرحمن منك إن كنت تقيا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك قال رب كهُعَلَهَيد وَللَ جَعَلَهُ آيَتَّ الناسِ وَ رَحمَةَ مِن وَكَانَ أَمرَمَّ قضِي فَحَمَلَتُ فَتَبَذَت بِهِ مَكََم قَصَ فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسيا منسيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِ تيガ الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز الىك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جليا وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكلم الْيَوْمَ إنسيا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 فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيya قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيya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 و السلام علي يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتد Şuahane! İsa kaza emre, f inna yakulul hekum, f yakul. W inna Allaha Rabbi ve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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا, يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد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 ya Ate! İni, a kafu aye, mescak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 Bundan, min don Allah ve hâbna lehü İsâq ve Yaqub ve kûlun jâlna Vezkor fi al-kitab Musa, innehu kana muklcesso, ve kana rasul al-nabiya, vnađeyna hu bin jālib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 وَكَانَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ كَانَ صِدِّيقًا نبيا.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 وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا واجتبينا. إِذَا آيَاتُ فَخَلَفَ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 جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا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 وما نتنزل إلا بأمر ربك لَهُ مَا بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا "Kâl al-lâzîn kafârûl-lâzîn âmanû, ayün fereiqin xayrûn, mukâmanû, ve âhsânû lâdîya. Vâkâm ahlaknâ qâb قل من كان في الضلاله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 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا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 تَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ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 إِن kılıman fi səmaatı ve arzdı illa ati rıhmani abde. Lücd ahpcahum, uddhum, udd. Ve kulluhum